بسم الله الرحمن الرحيم الفعل المجرد كم أوزانه الثلاثي الثلاثي يا خالد ثلاثة والرباعي يا سعيد واحد ورسم الثلاثي الثلاثي كم أوزانه كم أوزانه يا حمزة أحد عشر ما هو المهمل في عل في عل مهمل وفعل قليل لقصدهم تخصيص فعل بفعل كما قال ابن مالك طيب اليوم قال وللرباعي المجرد من الأسماء خمسة أبنية وهي ذكر الوزن والمثال فعل المثال جعفر فعلل جعفر الوزن الثاني فعل الأول بفتح الفاء واللام الأولى بينهما عين ساكنة والثاني بكسر الفاء واللام الأولى بينهما عين ساكنة فعل مثاله زبرج والثالث بضم الفاء واللام, واللام الأولى بينهما عين ساكنة فعل إذن فتح كسر ضم نعم هذه الثلاث العين ساكنة وحركة الفاء هي حركة اللام الأولى إما بالفتح فعلل وإما بالكسر فعلل وإما بالضم فعلل الوزن الذي بعده فعل بكسر الفاء وفتح العين وسكون اللام الأولى ولذلك ادغمت في اللام الثانية فعل مثاله قمطر طيب لو قال لك قائل فعل ليست مثل قمطر كيف يقول قمطر أربعة أحرف وفعل ثلاثة فعل ثلاثة عمر في الميزان لام لام والأول ساكن فوجب ادغامه في ماذا اللام في اللام أما في الموزون الطاء مع الراء الطاء حرف الراء حرف لا يضغم حرف في آخر ليس مماثلا له قمطر فعل بلامين لام مشدده بلامين الوزن الخامس فعلل فعلل مثل درهم والقمطر ما هو القمطر نظرتموه في الغريب الذي في آخر الكتاب القمطر ما هو معاء الكتب ليس بعلم ما حوى القمطر ما العلم إلا ما حواه الصدر ليس بعلم ما حوى القمطر ما العلم الا ما وعاه الصدر طيب قال وللخماسين مجرد منها اربعه ابنيه وهي فعلل مثل سفرجل وفعلل مثل جح مريش وفعلل مثل قرطعب وفعلل مثل قذعمل الشيء الغريب تجدون تفسيره في آخر الكتاب صفحة 143 بعدها تنبيه إنما حصل الادغام في فعل وفعلل وفعلل وفعلل حصل الادغام يعني ما وضحنا لام بعد لأ فصلنا اللام من اللام انما ادغمنا اللام في اللام لماذا لوجود موجب الادغام وهو اجتماع مثلين في كلمه اولهما ساكن اجتماع مثلين لام لام ولم يحصل ذلك في الموزونات وهي قمطر سفر جل قرطعبن قذاعملن لعدم اجتماع مثلين يعني في في الميزان لام ولام اضغم في الموزون ط وراء او كذلك ايضا ط وب وعين نعم أو عين وميم او عين وباء لم يحصل اجتماع مثلين ثم قال فهذه جملة أوزان الأسماء والأفعال المجردة وأما أوزان الأفعال المزيدة فتأتي في باب خاص بالفعل يعقد لاحقا إن شاء الله تعالى وأما أوزان الأسماء المزيدة فذكرها يطول جدا لكثرتها وليس في سردها كبير فائدة وستأتي في باب الزيادة القاعدة ستأتي القاعدة لن تأتي الأوزان وإنما تأتي القاعدة في معرفة الزائد ومواضعه بما يغني عن سرد الأوزان والله أعلم عن الآن لو, جئ لو جئنا نحصر أوزان الكلمات العربية مما كان ثلاثيا مزيدا بحرف أو بحرفين أو بثلاثة أو بأربعة وبما كان رباعيا مزيدا بحرف أو بحرفين أو بثلاثة أو وبما كان خماسيا مزيدا بحرف أو بحرفين في باب الأسماء ربما أسرد لك اوزانا من السبورة هذه من السبورة أوزان طيب هب أنها فقط ثلاثون وزنا أربعون وزنا الفائدة من معرفتها ليست ليست مهمة فائدة من معرفتهم ما فيها كبير فائدة هذه الآن المجرد لما كانت محصورة خمسة للرباعي اربعه للخماسي كتبت حتى تحصر فما كان من المجرد سيكون على وزن كذا أو وزن كذا أما ما كان بالزيادة يصل إلى عشرات الأوزان ليس من رأي سردها كبير فائدة الله أعلم ثم أيضا الثلاثي كم أحرفه ثلاثي. ثلاثة قلت الأحرف كم أوزانه في الأسماء 11 كلما قلت الأحرف كثرت ماذا الأوزان ليوجد الخفة أحرف قليلة خفيف تكثر الأوزان الرباعي حروفه أربعة كما وزانه وزانه خمسة الخماسي حرفه خمسة كما وزانه وزانه أربعة ولو كان هناك سداسي مجرد لكان أقل لكن ما فيه سداسي مجرد لماذا؟ لأن السداسي المجرد سيكون أشبه بتكرار ثلاثي ثلاثي وثلاثي السداسي مجرد فكأنه ثلاثي تكرر فوصل المجرد إلى خمسة وصل إلى خمسة نعم لأنه في الطرف لأنه في الطرف الآن عرفنا أننا نزن نزن الكلمات بأحرف الفاء والعين واللام زادوا اصلا فإذا كررنا الفاء أو كررنا العين يقع شيء من التداخل في اللفظه فتقول مثلا في فعلل تقول فعلف وفعلع لكن كرروا اللام لأنها في الطرف اللام وهي أسهل تكرارا من غيرها ولأجل أنه إذا اجتمعت لامان يقع فيها ادغام أسهل من عدم الادغام لهذه المعاني والغيرها كان الذي يتكرر في الأصول هو اللام في الوزن زد تلاما ثانية في الرباعي وزد تلاما ثالثة في الخماسي نعم طيب نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك